112. والكتاب المبين 113. إنا أنزلناه في ليلة مباركة 114. إنا كنا منذرين 115. فيها يفرق كل أمر حكيم 111. من عندنا 112. إنا كنا موسلين رحمة من ربك 114. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما 116. إن لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين 114. بل هم في شك يلعبون 115. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين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 117. إما تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 118. <تصفيق> إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 119. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون